إني عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ الذِّكْرُ يُضِلُّ وَيُقِيمُ ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ ضَلَّ ۚ